وكان من مضى يكرهون أن يتكلموا بشيء ليس في الخطاب الشرع ولا في كلام العلم لأن لا يقع الإسان في الزلم أما اليوم صار الماهر هو الذي يمتطي صهوة الكلام ليضع أصنافاً من المصطلحات والأوضاع التي يروج بها أمراً على الناس يكون فيها حق وباطل وربما هو لا يدري ما فيها من الحق والباطل لكن الذي يتمسك بخطاب الشرع يعرف ما في هذا من الحق وما فيها من الباطل هذا هو المطلوب من طالب العلم ان يتمسك بالنور الذي جعله الله عز وجل للخلق هذا نور الان لو فتح ملك معظم من الناس بابا للخلق فيه خير تسارعوا اليه وتصارعوا عليه فكيف اذا كان نور الهدى والايمان يفتحه الله عز وجل للخلق ويجي أن يكون طامب العلم ومقبل عليه إقبال العظيم فريحا به لأنه هو الذي يضيء لك عند السراط المستقيم الذي يضيء لك عند السراط المستقيم هو خطاب الشرع هو خضر الشرع نورك عند الله في قد ما في الدنيا من نور قلبك نورك في الآخرة عند السراط بقدر ما في الدنيا من نور قلبك من خطاب الشرع فالذي له نور عظيم في قلبه يكون له في الآخرة نور عظيم في السراط والذي لا يكون له نور في قلبه في الدنيا في الآخرة ماذا يقول انظرونا نقتبس من نوركم هذا ما عنده نور فلا نور في الدنيا فيكون يوم القيامة لا نور فيه وهذا هو الذي يقلق الإنسان ويقض ويقض, ويقض مضجعه ويضطرب معه قلبه إذا كان موفود عن الله سبحانه وتعالى إذا كان الوفود الى الله عز وجل ما ينفعك الا النور الذي كان عندك للاناس يضيعون اوقاتهم في روايات او قصص وحكايات ومقالات لمفكرين فكريين غربيين او شرقيين لا تجعل لهم النور فسيتحسرون سيتحسرون اذا صاروا الى الله عز وجل كيف ضيعوا اوقاتهم فيما لا يجني عليه النور وقد قال لي الشيخ عبد الله بن حمد الراجي فكتب الله له وحسنا كنا ونحن في ايام الطلب نقلب اوراق الجرائد في اوقات يسيره وكثير من وقتنا للطلب فكان يمر علينا شيخنا محمد بن مانع رحمه الله ويقول يا اولادي اتركوا عنكم هذه الجرائد فانكم ستندمون على ذلك يوم من الدهر فكان هذا الرجل يقول لي هذه الحكايه وهو قد جاوز الثالث من ال90 ويتندم على الزمن الذي رجعه في قراءة الجراء وهذا قد قرأ في الفقه على ذن مانع ما لم يقرأه أكثر أهل العصر أم أو ممكن ما عاد في فقه من الطبقة التي قرأت الإقناع والمنتهى والكتب هذه إلا نفرا قليلا هذا يقوله لإحساسه بشدة الحاجة إلى حفظ الوقت ولذلك كان موسى الباجي رحمه الله احد ائمه العجم ممن توفي في اوائل هذا القرن كان يشترط على طلابه لا يطلب عنده احد العلم ثم يصر على قراءه الجرايد يقول لي انها تفسد العقل لانها تصرفك عما ينفعك ان في سن الطلب تجمع على تجمع قلبك على ما ينفعك هذا لا ينفع اذا صار لك وياك العلم والدين والحكم غير ذلك وتحتاج الى قراءه الجرايد ما بس كما كان يعرض هذا على شيخنا الباجي وعلى غيره بتلك الحال اما الشباب يضيع الامر ما عاد في جرائد احنا المساله الان صار روايات وقصص وذكايات لمن ليناس ملاحده ليناس ملاحده تسمع التنا على كتاب فيه الشرك والكفر العظيم يثنى عليه يقل الشباب انصحكم بقراءه هذا الكتاب انصحكم بان تقروا هذا الكتاب لفلان فلان حال ما كان في عهد ابن تيميه هالمناطق وهالبلسه المزرعين هذا حال الناس الان بالفكر والثقافه اقرا من هذه المقال الا الروايات والحكايات الكتبيه الفاسده قد يكون بها شيء صالح بعض قصص الحكايات والروايات لا باس بها هي من جنس كتب الادب لكن الان صار الناس يتهافتون على ماخالف الشر يتهافتون على ماخالف الشر كان بعض العلماء اذا اخذ كتاب فيه شيء من الخلل قراه ثم لم يبيت عنده في بيته هذا من كمال الدين ما يخليه يبيت عنده في البيت يخرج يخرج ما يجعل في بيته الان صار الانسان يضع زاويه خاصه عشان حتى المستدل بذلك على سعه افقه ورحابه فكره وتنوع مصادر ثقافته وهي في الحقيقه خدعه شيطانيه يروج بها الشر على الناس فعليكم يا طلاب العلم عليكم بما مضى عليه أكابركم عليكم بالدين العتير عليكم بمسلك من مضى حتى تطلب النجاة لأنفسكم لا تهمكم من ناش لا تنظر إلى من هلك كيف هلك ولا تنظر من نجا كيف نجا هذه المسألة العظيمة من نجا كيف نجا وأما الهاركون تتعدد الأنواع تتعدد أنواع الكلام في هذا قبل عقود أبو ذر الاشتراك واليوم فلان الليبرالي هي هي أثواب للشر وذلك التوب جره من ينتسب إلى الدين وهذا التوب جره من ينتسب إلى الدين وسيذهب كما ذهب الأولون والدين دين الله محفور لكن الخوف عليك أنت أين تذهب؟ وأما دين الله باقم وأما الخوف, الخوف منك أنت حالك تلك الفورة التي وقعت ذهب فيها أناس كانوا عمداء لكلية السريعة عميد كليه السريعه وغير ذلك من المناصب البنيه الدينيه اخذتهم الشيوعيه والطغيان الشيوعيه وظنوا انها توبه جديده لنصره الحق كما يتوهمون وافراجه المجتمعات من حاله القهر التي فيها فلم تجد مجتمعات الا قهرا ولم تجد اولئك الا شروا فانبغي ان تخاف على نفسك وعلى دينك نعم